شركة نغام ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم من أول نظر أنا حبيتك وطلبتك أنا على عشتك وكتب اقول للناس والله انا حقي وبيتنا هيبقى اكمل بيت اتحلي انت منيتك وعشتك وكتب اقول للناس أنا حقي وبيتنا هيبقى اكمل بيت اتحلي انت وانا اول ناس انا حبيتك وتربتك انا لا طول لا غيرك مش فاول من اول نغم ميديا ودي قلبي واسمعي دقاته في الثانية ثلاثة مليون دقا ما دقا بحياته بتقول أنا فيجي مجنون ودي قلبي واسمعي دقاته في الثانية ثلاثة مليون على طول حفظ جنبك تبني في قلبي وهبقى فالبك ويا ربك حياتي تفاور بك مليانة بالهنا ما خلص عطول تبني في قلبي وهبقى فالبك يا رب حياتي تفاور بك مليانة بال The media for them.